Well, I'm فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُسْمَعُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ يُقْرِضُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُقْرِضُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِدَمِهِ ثَغَاءَ وَكَانَ mi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 Oh, <laughs> in إن في فانكانا آيات لقوم يسمعون ومن آ بحيبه الأرض بعد